سورة البينا بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينا رسول من الله يتلو صحف متهرة فيها كتب قيمة سورة لم يكن سيسم الربين ذا حنين يتسردحنا مزاري ثنك إلا نفسه واذا شننك ذو قوذي الكتاب اليهود والنصارى ذو ذي سيقم النشري المثني ذي يسال بيان ذنبين يسدغوا الربين يقارزن ذي وريقين يجد جنين ذي سترحكم إعذلن النوقمن وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُطُوا الله مُخْلِصِينَ له الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُوتُوا الزَّكَاهَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيمَةَ أثل الكتاب ورم خالفا من إثني ديوسا وين فنان إيانا نثني ورد سوامرا حشد عبذا أربس الدين وقمان هذا الظل أذ صدقان ونذ الدين وقمان إن الذين كفروا من أهد الكتاب والمشركين في نار جهنم خاردين فيها أولئك هم شرم البريئة وذا كني نخفرا ذو الكتاب أذوي ذي سيق من أشريك ذي ثمسن جهنما ذي شدي مغرق من, من أذوي ذيك مشو من ذي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت هذا خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه مذوذاكني يمنا ذير صرحكني خدما ذوذاك ذير خرقيث الجزان السن غربة فنسن ذن الجنة أتزغن ذيكسيسة فنستزالن دي مدين نرقمن أربي يرضى فنلسن نهني أرضان سن الجزان سن هذوين نعيد الجزان يوين يقلن